بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بل قادرين على أن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 كلا بل تحبون العاجلا وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن أي Kalla. Kiedy brzlą التراقي, وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق في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 ايحسب الانسان ان يترك سدى الم samolina, samolina, samolina, samolina, samolina, samolina, samolina, samolina, samolina, samolina, samolina, samolina, samolina,